إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وقامنوا بها وطمأنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون هؤلاء كمأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجر الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاء أرسلون بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاء في الأرض من بعدهم لنتفر لنتفر كيف تعملون